أَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيرِ أَفَلَمْ يَرَو分别 ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شَأَ نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لا يتبني كل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جباد أولي معه القير وألما له الحديد أن يعمل سابقاته وقدر في السرد وعمل صالحة إن بما تعملون بصير ونسؤل سَلَلاً لَهُ عَيْنُ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَرِيرٍ خَافِتٍ وَمَاسِينٍ رَجْزَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ لَوْ سَمَا دَنَّى عَلَىٰ مُنتهَاهُ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّا سَأَتَهُ فَلَمَّا حَاقَتْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ All right. <laughs>